بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اكل المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون 12. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 13. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 1. Inna Allah la yahdi alqum alfasikin 2. Hom الذin yقولu lala tunfiquu ala man ind rasul illah 3. Hatta yanfadu السماوات والارض ولكن المناfiquen la yafqabu 7. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن 8. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا 129. وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 120. وَأَنْفِقُوا مِمَّا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ سَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ